الموقع ا ل رسمي ل ف ض ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم ل ك م هذي ملكم هذي ا ل مدى محمد ل ل ه ا ل علي ا ل أ ع ل ى الذي خ ل ق فسوى والذي ق د ر ف هدى والذي أ خ ر ج ا ل م ر ع ى ف ج ع ل ه غ ث ى ان اهوى و ص ل ا ة وسلام ا ل على ع ب د الله المصطفى ورسول الله ا ل م ت ب ع ونبي الله ا ل م ر ت ض ى الذي يلو مناقب حسن لا تبيد ولا تفنى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مرتدى مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أ د ق تفاصيل حياته سنتحدث عنه زوجا تحدثنا عنه معلما ومربيا ومرشدا وداعيا وعابدا تحدثنا عنه في شتى مناحي ا ل ح ي ا ة و هو لنا ق د و ة في كل خير لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا سنتحدث عن نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مع نسائه مع زوجاته كيف كان يعاملهن وذلك من خلال بعض المحاوث المحور الاول في هذه ان ل ل ح ق ة سوف ت ح د ث عن المشاهير ن ب ي عليه صلى الله ل و س كيف كان كيف كان يلاطف نساءه المرأة كيف كان صلى الله عليه وسلم يلاطف ملاطفة نساءه المرأة الله نساءه إن صلى وسلم ل م لم يجنوا إ ل ا أ م ج ا د ا باليه لم تلبث أ ن تحطمت بين ظهرانيهم لكن محمدا لم يقد و الجيوش ويسن التشريعات ولهذا ي ق م ا م صور ومظاهر اول ذلك كان اذا دخل البيت او نادى ا م ر أ ة من نسائه غير لها في الاسم مداعبا وممازحا فمثلا يقول يا عائش مفخما و تفخيم ح ذ ف الحرف ا ل أ خ ي ر من المنادى و ذلك له وقع في النفس و له أ ث ر في الوجدان ولا شك أ ن ه يؤثر في ا ل م ر أ ة جدا و يقول لزينب يا ز و ي ن ب ترقيقا والترقيق أ ي ض ا يدل على نوع اعتناء المهم هو صلى الله عليه وسلم يمازح نساءه ويلاطفهن ويظهر هذا أ و ل شيء في النداء بالاسم ويحاول يغير في اسم ا ل ز و ج ة ببعض ا ل إ ض ا ف ا ت أ و ببعض الحذف مما له أ ق ع في النفس و هو نوع اقتراب من ا ل م ر أ ة وكسر للروتين وتغيير وتحريك ل ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة المظهر الثاني من م ظ ا ه ر ا ل م ل ا ط ف ة و ا ل أ ن س مع ا ل م ر أ ة الاستماع الكامل الجيد لها طبعا شوفوا دا يقول لكم ح ا ج ة يا رجال نحن ك ا ذ ر منقول ع ش ن ت ط ل ق و ه يعني ما ت ب ش ي ت ق و م يعني تخجل ف ي ر ج ا ل يخجلونه ي ق و ل و ن انهم ا ا يدر عليهم لا يدر عليهم يا أ خ ي أ ي شيء ب ق ا ع د ة فعله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو الكمال وبعدين يردكم ق ا ع د ة ث ا ن ي ة أ ي حياته تعمله قبل ما تعمله اختر لنبي كما كان سيعمله و ف ع ل بعد ذلك يعني لمن ا تجي تدور تعمل حاجه قول الرسول كافي ف ا ل ل ح ظ ة اللي حيعمل شنو ح ي خ ت ا ر ي ا ت سلوك وما ستختاره لنبيك اختاره لنفسك ولا شك أ ن ك لن تختار لنبيك إ ل ا الكمال طيب الاجتماع الجيد ق ص ة أ م زرع و أ ب ي زرع ا ل ق ص ة دي ق ص ة ع ج ي ب ة جدا هذه ا ل ق ص ة قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها رسول ا ص ا ل ل م جاءها بالليل ق ل ت اخا أ ن عند لي ق ص ة قالها أ ح ك لك اتفضلي ح ك و ل قت له, له ف ي ح د ا ش ر مرة ق ع د و ا و ا ت ف ق و ا أ ي وحدة ا ب ا ل خ ص ا لان ه ر ا ج ي ة سواء ك ا ن ت ق ب ي ح ة أو ج م ي ل ة تجيب ا ل ك ل ا م ده وبوضوح أ ر س ل لم ي ا ل ه ا ج ا ب ت أي ك ا ل ش ن و ق ا ل ت ا ل أ و ل ى جم ا ل ز و فوق ج جمل جبل ي لحم غف قت ل ه زوجي لحم ب ت ا ك ا ل و ج ل ا ف ي ى ما فيو ف ا ي د ة ف و ق ا ل ج ب ل لا سهل ف ي ن ت ق ل ولا سمين ل ي د ر ك و ي و ح ل له اثاني ل ق ا ل زوجي كذا ق ع د و ا يعني بس بحتصار ان نسوان ا لومدي ي جادو ا فتروجالو ا ح د ة ق ا ل ت زوجي ا ل ع ش ن ق يعني طويل و ه ب ل ولكن ا ل ه ل م ك نسوان غابل على ا رجال ي ح ا ر ج و ا ا ل ربا ل علي ا م ن ب س ا ن ص ل ي ط زوجي العشنق إ ن أ ن ط ق و ط ل ق وين أ س ك ت و ع ل ق وحد ا ة ق الزوجي زوجي, زوجي ارسل ل و سمع كامبوكلو ما قال له أ س م ع ي أ ن ا جاي تعبان ومشغول و أ ن ا شايل همو ا ل أ م ة و أ ن ا ما فاضل الكلام د ه و ب ا ل ل ه عليك الله يا حسفي م ر ة م ا ت ف ت ح خ ش م معجرى رؤيه و ي ب ا ل ل ه عليك رسوم ل ن خ ش م ك د ه أ ن ا براي م ص د و جاي تعبان من ب ر ر م ا ت كتير كلامك دو و خلي نجد يا خ ي د ا كلام ع ج ي م س م ع د ه ك ل ه حداشر م ر ة أ ي و ا ح د ة قالت في ر ا ج ل ة كلام طويل زوجي طبقا ا وعيابه وغيابه يعني ما خلوا ح ا ج ة للرجال ه بعد ما سمعوا وجاء أ ب و زرع مع أ م زرع الرسول قال لها بعد ما سمع والله أ ن ا ما مستغرب إ ل ا لطولت بال ه و بعدين أ ك ل م ك م ا ن سواء دارا طولت بال سمع كلام كله وقال لها صلى الله عليه وسلم إنما أنا كأبي زرع لأم ا كأبي لك ل زرع زرع ق تخيل غير أني لم يعني أبو زرع طلق زرع قالت بل أنت أفضل لي من أبي زرع لأم زرع زرع زرع أطلقك أبو أم أنت أفضل لأم من لم طلق قالت بل ت هذا الجو العائلي المليء بالدفء والحنان والعطف يعني من معاملته أ ن ه كان يخلو بنسائه من أ ن م ا ط تعامله أ ن ه كان يكسر الروتين معه ا ل م ر أ ة يخرج مع ع ا ئ ش ة ويسابقها في الخلاء ي ج ر و ا يعملوا شخيط واحد من ي ث ل ا ث ة ي ج ر و ا بلا حساب م ر ك ق ا ل ل ا رح نجري انا ل س بخلوك ي والله ي ق و ل ز و ج ت ل م ه عند ه شغله ي ق و ل فكت منه ي ق و ل ب ل ا ز و ج ه عند ش ا ل ه يقولوا فكت منه يقولوا زلمه عند شغله يحيدا اتعرف اي سرور تدخل على زوجتك دين وجرى وسبقته لان كانت يعني نحيفه و ص غ ي ر و ن قالت فلما ترهلت وحملت اللحمه سبقت فسبقني غضبت زعل ازعاج شديد قال لها هذه بتلك بالله يا اخوانا م ن ي ك ل م الناس الاساءه لرسول الله وما عارفنو بهذه الاخلاق ي و ل د و حقوق ا ل م ر أ ة حقوق م ر أ ة شو حقوق م ر أ ة ا ك ت ل من كده هل في من اكرم النساء في التعامل الرفيع الراقي مثل نبينا صلى الله عليه وسلم يعني م ل ا ط ف ة وفي الاسم واستماع و أ ن س يخلبيها ويكسر الروتين آ خ ر ن ق ط ة كان صلى الله عليه وسلم يعبر عن مشاعره يعبر ل ل م ر أ ة يا أ خ ي ا ل م ر أ ة لو سمعت الكلام الحنين والكلام الطيب بياثر فيها سئل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم من أ ح ب الناس إ ل ي ك قال ع ا ئ ش ة قيل من الرجال قال أ ب و ه ا محمد ا ا م م سبعين ب ا ص ط المعروف جامعه محمد صاحب ا ل إ ح س ا ن والكرم طيب ا ل ح ل ق ة دي نحن استفدنا منها فيها أ ش ي ا ء عرفنا فيها أ ر ب ع ة أ ش ي ا ء كان النبي سلم يلاطف بها نساءه ا ل م ن ا د ا ت بالاسم تفخيما وترقيقا ثانيا الاستماع الجيد و ا ل أ ن س والسمر مع ا ل ز و ج ة ثالثا الخروج وكسر الروتين والتسابق و ا ل م ن ا ط ف ة رابعا التعبير عن مكنونه المشاعر هل أ ن ت م قادرون على ذلك بتقدروا تطبقوا هذه القيم ن أ م ل ذلك لنعيش ح ي ا ة م س ت ق ر ة و أ س ر س ع ي د ة بارك الله فيكم ونفعنا و إ ي ا ك م بسيرته وهديه صلى الله عليه وسلم وقولوا معي مفتخرين هذا ن ب ي ن